الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت غشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها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 إذا دق يا غلاما فقتله قال اقتل تنفسا زكيه بغير نفس لقد تئت شان